كثير من الناس طبعاً إذا تريد تحسبهم فالتسعة وتسعين يتعلم له شيئتين بعد رأساً يطفر لي فوق ما يجي على مستوى فد واحد عوالم يعني توها توه صاب الحامي قال يقول أنا ما متأكد إنه مولود أم مولود يطلع بالفضايات على كل حال بس مشكلة والله هذا المتنبي ليش يسموه عظيم الكوايا يحرم على نفسه يقول المتنبي ليه يقول العظيم لأن المتنبي عنده فادمية ذاك اليوم بكارناوية بصفين يقول إذا تريد تقيس السيف أحسن لو العصا تضلم السيف فهذا معنى كل شي رائع بس ما هذا اللي أضلم يعني إذا تريد تقول إنه السيف أمضى أم العصا أنت ضلمت للسيف من قستوي العصا ضلمت فإحنا دائماً علي ابن ابي طالب سلام الله عليه هو بعضهم يقول أنزلني الدار حتى قالوا علي ومعاوية فمعاوية طبعا ننقص من هذا وعلي ابن ابي طالب أفضل من عام الحجة فعادينا نحن من على كل حال قوضة الوائلي على كل حال نشيها القصيدة يحتاج لها بيت موال البيت الموالي يقول ما أعرف نهار يومي من الماضي شمس ما أعرف نهار يومي من الماضي شمس ولما أمس الجمور ما أدر بيدي شمس ولورت تمسك بالمعاتب يا حبيبي شمس ولورت تمسك بالمعاتب يا ولفي شمس ينفجر دموع عين من الابنادة انفجر حبل المودة بيمينك يا حبيبي فجر بالليل شفتك لجن صليت فرض الفجر من حيث أنوار وجهك تزي مثل الشمس الشمس الشمس فرحانة نزعت كل ثياب الهم بعد هيهات بين غيوم تتلثم نزعت ثوب همها وذلة الأكدار ما تقبل بثوب بذلة تتحجم الشمس ربنا رفعها بقدرته وشانه الأعنان السمى ما صعدت بسلم الشمس ربنا رفعها بقدرته وشانا لعنان السماء ما صعدت بسلم وانت يا رعاك الخالق بلقفة رفعك رب اللي صلى عليكم وسلم وانت يا رعاك الخالق بلقفة رفعك رب اللي صلى عليكم وسلم واحنا منك كتعلّمنا يا الموعود بحلمنا نبدّد غيوم الكدر والغم فطلك على البشر فضل الشمس على القاع لا تهمك يا غالي حكايه ابن عدن اعرف جبل ما يهمك الزلزال ولا يهزك نسيم الصبح لو نسم اسد ما تهز عزمك ركبه الغزلان ولا عاويه الذيب تفزز الضيغم اسد ما تهز عزمك ركبه الغزلان ولا عوية البيت اتفزز الضيغم نسر والنسر طبعا لو صعد بالجو لا خفك جنح عصفور ما يهتم منجم والذهب مهما صبح غالي يظل فضل الذهب مردودة للمنجم بحر والبحر لما انتغضب مواجه ما كم السفن والبحر يتلاطم والأنهار مهما تجره الأنهار والأنهار مهما تجري هالأنهار لابد تجف لأن ما يجف زمزم شمس والشمس ما تتغطى بالغربال وما يهم هلوى الليل للوقت تعتم هاي الحكم والأنفال قالوها للماء عند راي وبيه يتحكم للماء عند راي وبيه يتحكم لا يا المهي لا تهتم شثيرة المرة تنكبات بيها وبعدة العلقم وشثير المرعليها الضيم يا الموعود وجرعة صبر له صبر له سم وهذه غيبتك لا بتفرج إلها أو تطلع من مغيبك يا حليف الغم لا للمهدي لا تهتم مهو البار يجعلك خازن أسرارة وكاشف المبهم تخفى عليك حاشب اشلون تخفى عليك وانت العارف بكل خافية وتعلم من تبن اللي جسمه صاح بالمحراب صريع شاب مخبوب بمثيل الدم من تبن اللي عليها شنه والغره وضلع انكسر بالباب وتهشم من تبن اللي باحه دم بربط طف وتقطع بالمراحب جسمه واتقدم من تبن العليل ويسروه القوم عقب ما حرقهوا الاطفال المخيم زمانك رحم أجدادك يا أبو صالح حتى بيك تترجى الدهر يرحم لا يا المهدي لا تهتم لابد ما يعجل أمرك الباري وراية علي بشفك تعتلي وتنزم وكل إحنا يا أبو الطيبات ننتظرك وجرحنا بالضماير صار يتكتم لا لا يا المهدي لا تهتم وعاهد أنا همثلك هم أضل صابر ولا أهتم البحر ما يهم لونك روح عنهارا البحر ما يهم لو نكرتها انهارة يظل اسمه بحر والموج تلاطم الشمس ما يهمها لو سموها ما سموا تظل هي شمس كل فجر تتبسم الدرة درة الدرة ما يهمها برخص من تنباع واللي والبدل الدرة بفحم يتندم بعدني ذا كان الخادم الأهل البيت ومنعدكم يا شبل الحسن أتعلم ما, ما تفرحني تلمة مدح من مادح لا والحسين أبو عبد الله ما تفرحني تلمة مدح من مادح ولا همني لي ذمني بالقفل وذم ومن طبعي أحافظ على الملح والزاد وصديجي لو تألم قبل أتألم وقطرة ماي لو يسكني ما أنسى فضلع تبرد واجب رده ومحتم وصديجي لو نخاني وقال أنا مجروح أعصر إلى عيوني للجرح بلسم وابدي بالسلامانه ويا كل الناس حتى اللي جزاني وفات ما سلم وعدي له اشوفه وعدي له اشوفه طايح بشده عيني ويبقى سر بالقلب منضم ما انسى وصاير بيها وصوني اهل بيت الرسول المصطفى الاكرم وليا المهدي وياك لحد الموت اي والسال دم ب10 محرم وليا المهدي وياك لحد الموت اي والسال دم ب10 محرم واختمه بالدعاء